وَأَقْتَلَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَايِ مِنْ الرِّزْقِ فَأَحْيَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ آيَاتُ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ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 من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يؤلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين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 وَخَلَقَ الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وَهُمْ لا يظلمون أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَظْلَمُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَقَطَّمَ وَقَطَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاءً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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُبِعُوا آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ ما جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يقصر المبطلون وترى كل أمة جاثية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 وَإِنَّ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَ السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَامِلُوا وَحَاقَ بِهِنْ ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيت بلقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 وله الكبرياه في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم